أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى 114. وأن البحر فانفلق فكان كل فرق كالصود العظيم 115. ثم الآخرين 116. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية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 قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجلنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم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 والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي وألحقني بالصالحين